لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لأجد أن خير منها من قلبا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 لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماءه